وَمَا أَلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ إِلَّا وَلَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنُمَّةٍ نَزَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِنُونَ وَاقْوَلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْمَا تَاتِينَهُ إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منغين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد رسلنا من قبلك في شيء الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كَذَالِكَ نَصْرُكُم فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَرَّتْ ثَمَهُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَرْجُونَ فَظَلُّوا فِيهِ يَرْجُونَ لَقَوْمٍ ثما سُكِّرَتْ بِقُورُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِنَأْوِيَ إِلَيْهَا وحافظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمح فأتبأه شهاب مبين والأرض مددنا وحلقينا فيها رواسي وَأَلْقَيْنَا فِيهَا الرِّيَاحَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن مَّا نَفَثْنَا لَهُ بِرِزْقِينَ وَإِن مِّن عندنا خزائنه وما ننزنه إلا بقدر ملوم وأرسلنا الرياح على واقع فأنزلنا من السماء ما اصْقَيْنَاكُمْ وَهُوَ مَا أُنْتُم لَهُ بِخَاوِفِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ وَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ وَأَمَّا كَهُ وَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِلَّذِينَ اسْتَطْعَمُوا مِنْ صُلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نار وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصان من حماء مسنون فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له فَفُزَّ ذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ الْجَمَأُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ فَأَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ ثُمَّ لَكَ أَلَّا تَكُونَ مع قَالَ لَمَّا كُن لِأَسْجُدَنَّ بِشَأْنِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ قَالَ فَخُرْجٌ مِّنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ يَوْمَ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي يبعثون قول فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قول رب بما أغويتني لأزجنن لهم في رب ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخنصين قول هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم تلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم جمعين لها سبأة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين ونزأنا ما في صدورهم من غل اخوانا على اثرور متقربين لا يمثل فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عباد يا ارم يا ارحور الرحيم وان عذابي هو العذاب لنيم وَلَِّرُمَ وَفبَ وَيم إِزِد خَلوا عَلَ فَ قَاال فَلَام قلَ إِ مِكُم وَجن قل ل تَْجَلٍ الن نُ بَشِدُ قال أَبَدْتُمْ مُنِيَّ عَمَّا امَّا الثَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّانَهُ قَبْلَ الْحَقِّ فَمَا تَكُنْ مِنَ الْقَوْمِ طِينٌ وَمَنْ يَقْنَقُ مِنْ رَحْمَةِ ربي. إلا الضالون قال فما خطبكم أجوى المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آذنوط إنا لا نعلم لجوههم اجمعين الا ما وقته قدرنا اما من الغربين فالما جاء هذا الوطن مرسلون يقول انكم قوم مكرون قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَالُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعَ دِبَارَهُمْ واتبع دبارا ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وخضينا إلي عذانك ومرحا لذا براء أولئ مقطوع مصبعين وجاء يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضعون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم ننهك عن العالمين قول هؤلاء بناتي إن كنتم فائدين لأمرك إنهم لفي سكرة يأمنون فأخذتهم الصحة مشرقين فجعلنا بَأْسَ عَلَيْنَا آلُ يَأْفَاهَا وَأَطْرَنَا آلِهِمْ إِذَا وَثَبَ فِي الْجِيدِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمَا يَوُبُّ مِنَ فَرِيفَ رِقَاهَ يَتَنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ لَيْكَاتٍ الظَّالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ وَلا قدَ كَفْزَبَ ْصابُ العجَلٍ مُرصَلين وَآطَيْنَاهُ آياتاتِنَا فَكَلُوا عَْابُرِضين وَكَوا يَنحيتُ نَ منِنَ الجبَ لِبُ فأخذتهم الصحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن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 ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا نذير مبين كما ان فلن نعادل الذين يسالون القراء انا شوى ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستزئين الذين يجعلون مع الضوئنا ناغر